السموات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده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 دخل النار فقد أخذت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي ينادي للإيمان, ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيام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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي في وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات. ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله لصالح قدمت لكم هذه التلاوة, التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي